بوك تو ديوتناتسة تسعة عشر تسعة عشر نا كوخني في المطبخ في المطبخ وتبينو يا كوخني عندك مطبخ جديد؟ عندك مطبخ جديد؟ شو ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ ماذا تريد ان تطبخ اليوم؟ تهاتويش نا الكترчнаي تي نا غازوي плиتي. اتطبخ بالكهرباء او بالغاز мне порезать هل اقطع البصل هل أقطع البصل мне постругать هل أقشر البطاطس هل اقشر البطاطس мне помыть هل اغسل الخس هل اغسل الخس Дзе шклянкі? Айнал акваб? Айнал каббаят? Дзе посуд? Айнал атбаак? Айнал сухун? Дзе сталовыя прыборы? Айнал малааіка васакакіні? Айнал малааіка васакакіні? У цябе ёсць кансервавы нож. عندك فتاحه علب؟ عندك У цябе ёсць адкрывалка для бутэлек. عندك فتاحه قناني؟ عندك У цябе ёсць штопор. عندك مفتاح للفلين؟ أعندك مفتاح للفلين؟ تفعرش سبقو هاتي كاسترولي أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ تسمع جشريبونا هاتي باتيلني أتقلي السمك في هذه المقلات؟ أتقلي السمك في هذه المقلات؟ Ты смажаєш гародніну на гэтай рашотцы. А ташві ль худар ала хадіхі Я накрыю на стол. Ана уджахыз таўілат ас Вось ножы, відельцы і лышкі هنا السكاكين والشوكات والملاعق هنا السكاكين والشوكات والملاعق وهشكлянكي وطاليركي وسيرفيتكي هنا الكبايات الصحون والمناديل هنا الكبايات والصحون والمناديل